يقول أنا من سكان مدينة العين وأعمل في أبو ذبي حيث أحضر الأحد وأرجع يوم الخميس فهل أصلي صلاة المقيم أم صلاة المسافر تصلي صلاة المسافر في الطريق فقط أما في العين وفي مكان مقر عملك فأنت لست مسافرا ولا تجمع بين الصلوات وإذا أردت الرجوع إلى أهلك في آخر الأسبوع وصليت الظهر في العمل لا يجز لك أن تجمع مع أهل العصر. تصلي العصر بعد دخول وقتها لأن بعض الأخوة يخرج بعد نص ساعة من دوامه فيصلي في الطريق قبل دخول الوقت هذا لا يجوز فهذا الرجل لا يترخص برقص السفر قبل أن يمضي فيه بعد أن يفارق عمران بلده وعمران مكان عمله